بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسواب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البطير يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم كلمة صوتية بامير المؤمنين أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان الدير يصيح صيا في شباب القدساد خطوه نؤمن أن محور الصراع يدور حول مقدساتنا وان صرف الناس عنها وغاية ما يصبو اليه اعداء المله اليهود والنصارى بسم الله تاتي لا, لا فرق عندنا بين اليهوديه والصهيونيه وحصر الصراع مع الصهاينة هو تقزيم خبيث متعمد بينا شعارا معادي للدين قد ملامح خيانه قيادة حماس تتبلور في نقاط منها دخولهم العملية السياسيه في ظل الدستور الوضعي الالماني الاعتراف الضمني باسرائيل دخولهم في حلف عجيب مع الانظمه المستجهه اسلام مشاء ان لا لما حصل في شباب إطلاقهم لحرمة الدم الفلسطيني ولو أتى الزندقة من مئة باب ألا فليعلم أهلنا في فلسطين أن أول الحل هو الجهاد وتحت راية التوحيد الصافية لا يفرقون بين قتال الأبيض والأسود بين الكافر اليهودي والمرتد في فلسطين الصنف الآخر الهام الذي يجب أن يستهدف بقوة وخاصة رؤوسهم هم الرافضة فقد بدأ هذا الصرطان البخول إلى أهلنا بفلسطين ومما يعين أهلنا على جهادهم ضد الحملة اليهودية المجلوسية وعملائهم أولا أن يسعى أهل الرأي والخبرة من أبناء المنهج السلفي إلى تنظيم جهودهم ثانيا أن يعلن أبناء كتائب القسام المخلصين انفصالهم عن حركة حماس وعذلهم لقيادتها السياسية الفاسدة من الحديثة <تصفيق> أما عن دور الكمة في دعن تحرير الأقصار اولا فتح جبهات جديدة لتخفيف الضغط اليهودي الأمريكي على أهلنا في فلسطين ثانيا أن تكسر الأمة حواجز العارف التي تحاصر أهلنا في فلسطين فإنا نسأله سبحانه ونأمل أن تكون دولة الإسلام في العراق هي حجر الأساس لعودة الفلسطين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 والتي تثبت الأحداث الأخيرة الخطيرة في غزة لكل عاقل أن اليهود وعملاءهم لا يرقبون فيهم إلا ولا دمة فتعرضوا لحصار ظالم تزداد ضراوته يوما بعد يوم تلك البقعة التي شرفها الله تعالى فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وجعل شد الرحال إلى مسجدها عباده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى وشرف الله أهلها وأكرمهم بالجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأوى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأينهم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ولأننا نؤمن أن محور الصراع يدور حول مقدساتنا وأن صرف الناس عنها هو غاية ما يصب إليه أعداء الملة من اليهود وعملائهم سواء كان بالاحتلال المباشر كما في حالة القدس أو بأفراقهم كما في الحرمين الشريفين ولأن اليهودهم لب الفساد وأصله والمعركة الحقيقية معهم تدور حول القدس والصراع معهم قائم إلى أن يقاتل معنا الحجر والشجر وتسفر المعركة عن نصر للدين وأهله حديثنا اليوم عن رؤيتنا لحسم الصراع مع اليهود في أرض المحشر والمنشر وقبل ذلك يحسن بنا أن نؤكد على بعض الحقائق التي نؤمن بها ولا بد منها قبل الكلام عن الحل أولا إن قضية الأقصى قضية إسلامية تهم كل مسلم ولا يمكن حصرها أبدا في قومية مقيتة أو وطنية قبيحة ومهما حاول تجار الأقصى أن يسكتوا كل صوت يريد الحق ويدعو إليه وأن كل مسلم مسؤول عن تحرير الأقصى كما أن كل مسلم فلسطيني مسؤول عن تحرير العراق والشيشان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 وساوموه في السعر إلى أن قالوا هذا شيك اكتب ما شئت فيه من أي مبلغ ونحن نوقع عليه فقال أعطيكم داري بشر أن تحصلوا على توقيع كل مسلم في جميع أنحاء الأرض ولو كان عمره شهرين جميعهم يوافق على بيع داري حينئذ سأعطيكم إياها بلا مال وأفوض أمري إلى الله ثانيا إن إسرائيل دولة قامت على أساس ديني فهي دولة دينية ويكذب من يدعي أنها دولة علمانية أو أنها علمانية استغلت الدين وإنها جرتومة خبيثة زرعت في جسم الأمة يجب أن تجتذ وإن وقع معها الخونة آلاف معاهدات الاستسلام ثالثا لا فرق عندنا بين اليهودية والصهيونية وحصر الصراع مع الصهاينة هو تقزيم خبيث متعمد فصفات اليهود التي نص عليها كتاب الله ممتدة عبر التأريف يتوارتونها جيل بعد جيل قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين رابعا إن القومين العرب بثورتهم العربية المشؤومة ظالعون في قيام دولة إسرائيل وذلك باشتراكهم مع الجيش البريطاني ودخول القدس في هيئة الفاتحين وتفتيت الأمة الإسلامية وتقسيمها في سايكس بيكو لقاء ممالك هزيلة عنيلة في الأردن والعراق والشام والجزيرة خامسا إن المنظمات الفلسطينية بخليطها العجيب من البعثية والشوعية والعلمانية التي ملأت الساحة ضجيجا لعقود من الزمان أنهم سيحررون الأقصى هم سر النكبة وأصل المشكلة وإن كان ثمة شيء حققوه بعد سنين الكذب الطوال هو أن الله فضحهم وأخزاهم وأظهر سوأتهم وبان لكل مسلم أنهم بحق تجار القضية الخاسرون سادسا إن المنظمات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وخاصة في هذه الحقبة وعلى رأسها حماس حاش المخلصين من ابناء القسام هم في الحقيقة خان الملة والأمة وتنكروا لدماء الشهداء فمسلسل خيانات قاداتهم السياسية مستمر ومنذ سنين فجميع ابناء الساحة الفلسطينية يعلمون قصة الحصار المادي الجائر الخانق الذي ضربته تلك القيادة على كتائب القسام ولفترة طويلة ومن قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية حتى يدعن المخلصون من أبناء القسام إلى قرارهم السياسي المشؤوم فكانت النتيجة قتل واعتقال معظم المخلصين من حملة السلاح على أيدي اليهود وعملائهم من سلطة الخيانة وملامح خيانة قيادة حماس تتبلور في نقاط منها ألف دخولهم العملية السياسية في ظل دستور وضعي علماني وعلى أساس اتفاقيات أسلو والتي تخلت عن أكثر من ثلاثة أربع أرض فلسطين ب الاعتراف الظمني بإسرائيل باعترافهم بشرعية السلطة الوطنية التي قامت على أساس اتفاقيات أسلو واعترافهم بشرعية رئيسها العلماني المتد عميل اليهود المخلص جيم تصريحهم باحترام القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجرد الاعتراف بالأمم المتحدة هو اعتراف بقانونها الوضعي وبدولة إسرائيل العضو فيها ذال دخولهم في حلف عجيب مع الأنظمة المرتدة وخاصة في مصر وسوريا متنكرين لدماء إخوانهم في مجزرة حماه فقد وصف مشعل جزار إخوانه الخائن حافظ الأسد ولعشرات المرات بالمسلم المخلص الحريص على الأمة العربية والمدافع عن الحقوق الفلسطينية ثم ألا يعلم مشعل وغيره أن الجيش النصيري السوري هو من سام المسلمين السنة العذاب في لبنان وخاصة الفلسطينيين في المخيمات وغيرها يقول رابين رئيس وزراء إسرائيل الهالك عن التدخل السوري في لبنان إن إسرائيل لا تجد سببا لمنع الجيش السوري من التوغل في لبنان فهذا الجيش يهاجم الفلسطينيين وتدخلنا عندئذ سيكون تقديم المساعدة للفلسطينيين فالتحالف مع الرافضة النصيرية في سوريا بدعوى تحرير فلسطين هو خيانة كبرى فإن صلاح الدين لم يدخل القدس هاتحا حتى قضى على دولة الرافضة العبيدية في مصر والشام والنصيرية أخبث معتقدا وأكثر حقدا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون بالجزية فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى انتهى ها قذلانهم للمجاهدين جميعا بل والموافقة الضمنية على قتل وتشريج أهل التوحيد ومن ذلك قولهم في موسكو إن مسألة الشيشان شأن داخلي وتصريحهم أنهم لا علاقة لهم بالجهاد في العراق ولم ولن يضربوا فيه طلقة واحدة واو قولهم إنهم لا يسعون إلى أسلمة المجتمع ولذا لم يطالبوا بأن تكون العملية السياسية وفق الشريعة أو بتحكيم الشريعة عند وجودهم في الحكومة ولم يحكموها بعد سيطرتهم الكاملة على غزة زي عداءهم المفرط للسلفية الجهابية وخاصة في الوقت الحاضر ومحاولتهم الجادة والمستمرة لإجهاض أي مشروع قائم على أساس سلفي وحكايتهم مع جيش الإسلام معروفة وقصة الصحفي البريطاني أشهر من أن تعرف وبلغنا أن جيش الإسلام كان على وشك الحصول على مكاسب جيدة من بريطانيا قبل تدخل حماس في المسألة حاء إطلاقهم لحرمة الدم الفلسطيني ولو أتى الزندقة من مئة باب كالبهائي المرتد عباس وغيره وكأن الله لم ينزل في محكم التنزيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أما عن الحل أولا ينبغي أن نعلم أن ما بنته الجاهلية في سنين طويلة يستغرق وقتا لهدمه أضف إلى ذلك إقامة بنيان راسخ لا تأخذ فيه الرياح قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها كما إننا في زمان الغربة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 فلا فرق بين أولمرت ومجرميه وبين عباس وعصابته بل هم أولى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله فكم إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلما بذلك إذ ترك دين جميع المسلمين ثم قال الله تعالى كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فقوله أبدا أي ظهر وبان وتأمل تقديم العداوة على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية فإن الإنسان قد يبغض المشتكين ولا يعاديهم فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء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 يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والله تعالى يقيم قوما يحبهم ويحبونه يجاهدون من ارتد عن الدين أو عن بعضه كما يقيم من يجاهد الراشبة المرتدين عن الدين أو عن بعضه في كل زمان والله سبحانه المسؤول أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه الذين يجاهدون المرتدين ولا يخافون لوم تلائم انتهى الصنف الآخر الهام الذي يجب أن يستهدف بقوة وخاصة رؤوسهم هم الرافضة فقد بدأ هذا السرطان الدخول إلى أهلنا بفلسطين مستغلين الجهل والفقر يحميهم مجموعة من الخوانة والعملاء لرافضة إيران تحت مسمى المقاومة وقد فعلوا الجريمة ذاتها في العراق فمتى كانت البصرة رافضية المعتقد حتى تكون اليوم ذات أغلبية الرافضية لقد استطاع المجرمون إقناع بعض شيوخ العشائر ورؤوس الناس بمذهبهم وذلك تحت ضغط الإغراء المادي وبالرضيلة المسمات المتعة وغيرها من وسائل الخسة وأدى ذلك إلى تشيع عشائر بأكملها لم يكن فيها رافضي واحد فزمن الرفض في بعض بلاد الرافدين من خمسين إلى سبعين عاما لا أكثر فاعلموا يا جنود الله أن الرفض دين غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فالرفض دين يقوم على الإشراك بالله تأليها وتوسلا كما أنه يقوم على المتعة الرخيصة وبها انتشر ولم يترك الرفض لنا شيئا مقدسا حتى طعنوا فيه بطريقة أو بأخرى فطعنوا في ذات الله وفي القرآن وفي الرسول يقول الرفضي نعمة الله الجزائري أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبي بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ونحن ولا ذات النبي نبينا انتهى ومما يعين أهلنا على جهادهم ضد الحملة اليهودية المجوسية وعملائهم أولا أن يسعى أهل الرأي والخبرة من أبناء المنهج السلفي إلى تنظيم جهودهم وتشكيل جماعة سلفية المنهج والمعتقد تضع على عاتقها عبء تصحيح المسار وترشيد الانتفاضة الجهادية المتفجرة في نفوس شباب الأقصى على أن تكون شرارة طلاقهم من شباب التوحيد وأبناء المساجد مع الاهتمام بالاتصال الفعال بالعلماء وشيوخ المساجد ورؤوس المجتمع وتربية أطفال الحجارة على مقاصد الجهاد السامية وأهمها أن تكون كلمة الله هي العليا مجتثين من نفوسهم الفكرة القومية الوطنية الخبيث الذي أخر الأمة سمينا وجعل المرتد الفلسطيني له حرمة الدم بينما يغض الطرف عن دم المجاهد الشيشاني ويعتبر شأنا داخلية ثانيا أن يعلن أبناء كتائب القسام المخلصين انفصالهم عن حركة حماس وعزلهم لقيادتها السياسية الفاسدة المنحرفة فإنا نعلم أن كثيرا من شباب القسام وبعض القيادات فيها قد ضاقوا درعاء بانحراف قياداتهم السياسية ولولا ما وجدنا من سوء هذه القيادة وانحرافها البعيد عن شريعة رب العالمين ما كنا لندعو أبدا المخلصين من شباب القسام للانقلاب عليهم ونحن الذين ما فتئنا ندعو للوحدة والاعتصام كما إننا نعلم أننا سنفتح علينا بابا كبيرا من النقد وخاصة من الهيئات الإعلامية التابعة والخاضعة لهذه الجماعة لكن رضا الله أحب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 وأقوال طارق الهاشمي وأبي عزى من التميمي نائب أمير الجيش الإسلامي فالذين يركمون في أحضان مجوسي إيران ونصيرية سوريا ويفتخرون بعلاقتهم الحميمة مع عمر سليمان رئيس الأستخبارات المصرية الذي انتهك أعراض آلاف العثيفات في سجون مصر مصيرهم هو ذات المصير أما عن دور الأمة في دعم تحرير الأقصى فهو متشعب الأدوار نذكر منه اولا فتح جبهات جديدة لتخفيث الضغط اليهودي الأمريكي على أهلنا في فلسطين مع الاهتمام باستمرار وتقوية الجبهات الحالية وخاصة تلك التي تخوض حربا مباشرة مع الراعي الأمريكي كما في العراق وأفغانستان ونسجل هنا تحية فخر لأبطال نهر البارد من المهاجرين والانصار. فقد سطروا بدمائهم وتباتهم على الحق وشدة بأسهم على العدو أروع ملاحم الإسلام في بلاد الشام وأثبتوا بجدارة أنه بإمكان حفنة بسيطة من أبناء التوحيد أن يحفروا في جسد الكفر جرحا لا يندمل وإني على يقين أن الله لن يضيع ثمرة هذه الدماء وستكون بحول الله شرارة الجهاد في بلاد الشام وخاصة مع اليهود في جبهاته الثلاثة الأردن وسوريا ولبنان ونهنئ الأمة بنجاة قاهر الصليب وفارس بلاد الشام شاكر العبسي نسأل الله يجعله للجهاد إماما في تلك البلاد فما سمعنا عنه إلا خيرا فهو صاحب منهج وعزيمة وصدق أسأل الله يفتح على يديه ثانيا أن تكسر الأمة حواجز العرض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 وعار على السلاح الفلسطيني في سوريا ولبنان أن يقف عاجزا عن فك الحصار عن أهليهم وليس أقل من فتح ثغارات سرية لدعم أهلنا بالسلاح والعتاد والغذاء فإن خانت حكومات الردة في تلك البلاد فلا يمكن أبدا للشعوب المسلمة أن تصمت أو تشاركهم تلك الجريمة ثالثا أن تكسر الشعوب الحصار المادي المفروض على أهلنا ونقترح أن يدخر كل كاسب مسلم دولارين شهريا من دخله يذهب نصفها لأهلنا بفلسطين بينما ينفق النصف الآخر على سائر الجبهات على أن يقوم أهل الفضل بعمل جمعيات سرية منتشرة في كل شارع وعلى نطاق ضيق بجمع هذا المال سواء كان بصورة نقدية أو عينية وحفظها أو تنميتها لحين انتهاز الفرصة المناسبة وإيصالها لمستحقيها عن طريق المخلصين من أبناء الأمة وخاصة العلماء ونقترح أن يشكل أبناء كل مسجد جمعية مستقلة وأحذر من التوسع وأنصح بالسرية وأن نبدأ بالملتزمين رابعا أن يكسر أهل العلم حاجز الخوف وأن يبرز منهم وكما قال أحد الفضلاء الاستشهاديون العلماء وذلك لبيان خطورة الأنظمة المرتدة على الدين والدنيا وتدعم المجاهدين بالرأي والفتوى وتحذر من استمرار دعم المنظمات العلمانية والانهزامية خامسا الدعم الإعلامي الحقيقي للمجاهدين وإظهار محاسنهم والتغاضي عن مساوئهم ما لم تخدش عقيدة التوحيد فينبغي نصحهم سرا وعلنا أما عن دور الدولة الإسلامية في بلاد الرافدين لتحرير فلسطين فإنا نحسن الضن بالله وندعوه أنه كما كانت دولة نور الدين الشهيد هي حير الأساس لعودة الأقصى إلى أحضان الأمة ثم دخله تلميذه صلاح الدين فاتحا في معركة حطين كما دخله الفاروق عمر رضي الله عنه فإنا نسأله سبحانه ونأمل أن تكون دولة الإسلام في العراق هي حجر الأساس لعودة القدس ولقد أدرك اليهود والأمريكان ذلك فحاولوا صدنا بكل وسيلة عن هذا الهدف وما الحملة الشريسة على الأنبار والفخر الزائد بضعف العمل فيها إلا لعلمهم أنه يسهل قصف إسرائيل من بعض مناطقها وبصواريخ متوسطة المدى وكما فعل الهالك صدام تلبيسا على الأمة ولأنهم يعلمون أن بعض هذه الصواريخ لا تزال موجودة كما أنه يمكن تصنيعها ما دامت إصابتها ليست نقطوية وما جريمة تشكيلات الأخوان في بلاد الرافدين وخاصة حماس العراق والحزب الإسلامي والجيش الإسلامي وتشكيلهم لصحوات الردة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 كما إننا مستعدون لتدريب كواجدكم بدءا من العبوات وانتهاءا بتصنيع الصواريخ وقبل ذلك نحرّض أطفالنا ونساءنا وأبناءنا ألا ينسوكم من سهام الإصابة دعوة بظهر الغيب وأخيرا نعترف بالتقصير ونسأل الله الغفران والتوفيق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أخوكم أبو عمر القريشي البغدادي